ب الكبائر ق ص ة رجل ماتت و خ ت ر فقبرت و دفنت ثم ذهب إ ل ى بيته فتبين له أ ن ه فقد كيس من الذهب فراجع حساباته فتبين له أ ن ه سقط في القبر حين كان يحفر و يده رجع و نبش القبر ف إ ذ ا بالقبر نار ت ت أ ج ج ر ج ع إ ل ى أ م ه خ ا ئ ف ا باكي ا وجلن ا أ ما أ خ ت ي تقيت نقيت ما علمت علي هسو كيف وقد وجدت ق ب ر ه ا نر تتاجت اسمع يا ص ا ح ب ا ل ق ل ب اسمع ق ب ل ف و ا ت اسمع راجل ع ا ح س ا ب قبل أ ن ت ب كيدا م قالت ا ل أ م أ خ ت ك كانت ت ا خ ر ا ل ص ل ا ة عن وقتها أ خ ت ك كانت تؤخر ا ل ص ل ا ة عن وقتها ماذا ن كان حال الذي يؤخرون فكيف سيكون حال الذين ينامون عن الصلوات كيف سيكون حال الذين لا يصلون كم سمعنا عن وجوه قد س و د ت كم سمعنا عن أ ب د ا ن قد تقطعت ولو ترى ا د يتوفى الذين كفروا ا ل م ل ا ئ ك ة يضربون وجوههم و أ د ب ا ر ه م وذوقوا عذاب الفريق ذلك بما قدمت ايديكم و أ ن الله ليس بظلام للعبيد